بِلاَ هِ لو زُرْتَ بَيْتَ اللهِ يا أَصْدِقِي أَوْ مَسْجِدَ اطرافه مزال والقي في ريحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد بعد العمان نور الروشاد سيمجنحتون در بنا حاضر الاقوام در بنا حاضر الاقوام والباديه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة المشاهدون ننتقل بكم نطوي الزمان نطوي المكان إلى أن نقف في تلك الأيام الأولى أيام البعثة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام أيام الفجر الجديد أيام مكة كأننا في مكة جميعا في تلك المرحلة كما يقول أبو ريشا الشاعر, الشاعر الشوري الكبير أنا في مكة أنا في مكة التفاتات ذهول وهينما ترتحالي فجعتهم آلاء أحمد والأصنام فيها مهتكات, مهتكات الحجال فاستفاقت على صباح جديد ملوا آذانها آذان بلالي نحن مع ذاك الصباح الجديد ولات الآن إلى سورة تتلزل عن رسول عليه الصلاة والسلام وكان صلى الله عليه وسلم زاده في الطريق وطاقته وسلاحه الذي يقاتل بها عن أعداء القرآن مذكراته كتابه درسه منامه يقضته تهجده مع القرآن أتى بالقرآن يخاطب به العالم بقرآن يتحدى به البشرية كل البشرية يتحدى أهل البيان أهل الإعجاز أهل العلم يتحدى أعداء الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب معتقد وشريعة وآداب واخلاق وسلوك فنحن في القرآن المكي ونحن في مشهد من مشاهد تنزل الوحي على سيد الخلق الله عليه وسلم والرسول الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو وهو من شرح الصدر يحمد رب على, على هذا الفيض الاله الغامر أن الله اختاره من بين المليارات من البشر اختاره بالذات اختاره بشخصه عليه الصلاة والسلام باسمه برسمه اختاره ليشرفها ليكون رسول الله للبشرية الله يصطفي من هذه الأمم من هذه الشعوب شخصا واحدا اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اختاره لينقذ به الله البشرية ويخرجهم من الظلمات إلى النور و بينما الوحي يتنزل عليه وهو صلى الله عليه وسلم عامل الفؤاد بهذا بهذه الفرحة الكبرى وبهذه النعمة الجليلة وفجأة ينقطع الوحي فجأة لم يتنزل لا أتى جبريل ما نزل بقرآن خمسة عشر يوما فيعيش صلى الله عليه على عصابي خمسة عشر يوم مهموم مهموم بعدما ارتاح بعدما يشرح صدره بعدما يعني عاشت تلك الفرحة الكبرى ان الله اختاره نبيا وان الله اكرمه بهذا الوحي وفجأة واذا بالقرآن لا يتنزل عليه ولاتي يتي جبريل واذا بالوحي انقطع خمس عشرة ليلى فأتى يعني زاره صلى الله عليه وسلم من الكرب والهم والغم ما الله به عليم واخذ بعض الشامتين يشمل حتى يقول انه عجوز مشركة هناك وثنية تقول ودعك شيطانك يعني ما عاد يأتيك جبريل يعني يظنك أن مصاحب من, من, من الجن أو من السحرة صانه الله عن ذلك عليه الصلاة والسلام فاخذ يشمتون وبعد خمسة عشر ليلة ودائما إذا صعبت إذا كبرت الأزمة يأتي الفرج كما يقول علي بن جبلة عسى فرج يكون عسى يعلن نفسنا بعسى فلا تجزع إذا حصلت همى يقطع النفسى فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس وآتت الظنون إلى بشرية رسول الله عليه ربما هناك عتب أن الله ما أنزل عليه الوحي هل تركه ربه فما أصبح يعني يكلفه برسالة البشرية هل تغير الحال فينزل جبريل عليه بسورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى قسم من الله الله يقسم بالضحى والذي خلق الضحى هو الله الظحى هذا الذي يتجلى بعد بعد الليل بعد الظلمة كما تجلى حال رسول الله عليه وسلم الآن بنزول هذه هذه السورة فكأن رسول الله عليه وسلم لما كان في ظلمة الهم والغم واتاه الانفراج والانبلاج مثل يأتي الظحى بعد الليل والظحى والظحى هذا الصافي الرقراق الظحى يعني يحسن توصيفه الشاعر أو صافي الذهن يوم تنظر الضحى هذا الذي يرتفع شبحان الذي خلق الضحى وهو شفاف صافي أيضا صفاء روح الرسول الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه الوحي بعد تلك يعني الفترة التي انقطع فيها الوحي عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والضحى يعني حلف بالأكسم الله بهذا الخلق من خلقه وهو الضحى ولله أن يكسم بما شاء من خلقه وليس للمخلوق أن يكسم إلا بالله الواحد لحظه فاين جواب القسم؟ المقسم هو الله واقسم بالضحى فاين جواب القسم.. جوابه لازال يقول العطف سبحانه وتعالى يقول والليل إذا سجع يقسم الله سبحانه وتعالى بالضحى الليل إذا سجع الليل إذا أقبل فكأن الإيّ heyلم a' الغمة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم والكرب الذي أمس في سيد الخالق صلى الله عليه وسلم ولكن جل الله قال للليل إذا سجع إذا أقبل وطرك العالم وخفت النور ولكنه غطى على العالم كالطرف الساجي يعني الناعس والليل إذا سجع جواب القسم ما ودعك ربك وما قلع ما تركك ربك وما أبغضك ما ودعك ما تركك لا لا والله الذي لا إله إلا هو والله يكسم بالضحى ويكسم بالليل إذا سجع ما ودعك ربك ما تركك ما تركك منذ أختارك وما أبغضك منذ أحبك لا أنت أنت مرشح العناية الإلهية لكيادة البشرية إلى بر النجات والسلام أنت مكلف من الله عز وجل ومعصوم وأنت مهي برسالة للبشرية هي رسالة التوحيد فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى قد تركك أو قد أضغبك لا أنت المحبب وأنت أقرب البشر إلى رب البشر وأنت حب الناس إلى رب الناس إنما حصل الذي حصل لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى والانتظار يعقبه دائما الفرج واليسر والخير فإذا أبطأ, أمر إذا أبطأ عليك أمر من المحبوب والمرغوب فانتظر فرج الواحد الأحد سبحانه وتعالى كما قال الأول دعي المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البالي ما بين غمضة عين والتفاتتها يغجر الله من حال إلى حال ما ودعك ربك وما قل فهو لم ولم يضغبك بل أنت مقرب محبوب ثم يمنيه سبحانه وتعالى في الآخرة ثم يخبره سبحانه وتعالى بما عدى له عنده سبحانه وتعالى إن الرسول الله عليه وسلم لم ينال ثوابه في الدنيا إن جائزته الكبرى على تعبه وعلى جهاده وعلى جلاده وعلى تضحيته وعلى صبره على كل أذية لم يكتب صلى الله عليه وسلم تلك الثمرة في الدنيا لقد تعيب صلى الله عليه وسلم ما تبع كل الدعاء كل العلماء اجتمع هذا التعب وهذا الأذى وهذه المشقة له صلى الله عليه وسلم ثم لم يمنع صلى الله عليه وسلم في الدنيا الثمرة قطفها غيره من الأمة لم يكن صلى الله عليه وسلم لم يجي صلى الله عليه وسلم بحياته يعني جزاء لسعيه عليه الصلاة والسلام من المال أو السلطة أو يعني, يعني الثروة ها هي الثروات وزع صلى الله عليه وسلم وذهب ولم يترك شيئا بالله عليكم هل ثواب الرسول عليه وسلم على عمله جزاء الغرفة الطين التي كان يسكنها في المدينة أو حفلة التمر ردي الدقل الذي كان يأكله او, أو, أو ربط الحجر على بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام او الحصير الذي كان ينام فيه فيؤثر في جنبه كفاك عن كل قصر شاهق العمد بيت من الطين أو كهف من العلم تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام إذا ملوك الورى صفوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم صففت مائدة لروح مطعمها عذب من الوحي او عذب من الكلم هنا الرسول الله عليه السلم وزع الغنائن الرسول الله عليه السلم قال لا نورث, يعني نحن مع ما لا نورث ما تركنا صدقة لم يترك قصر صلى الله عليه السلم بلّا عليكم هل مر أحد منكم رأى قصر للرسول الله عليه السلم هل رأى له دار واسع هل رأيت له بستان أو رأيت منه حديقة هل سمعتم له أن له رصيد من الذهب من الذهب الفضل أبدا صلى عليه نفعله وغرفه من طين سقفها من جريد النخل لزوجاته صلى الله عليه وسلم ماتوا كانين على الحصير ما صلى الله عليه وسلم ولا يشبع من, من الشعير ولا من, من التمر ما صلى الله عليه وسلم وكان يربط الحجر على بطنه ما صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير وترك ترك الدنيا لامته ترك كل الدنيا حتى فتح الكروز العالم واخذوها وزعوها يعني وزعته توزعت الجيوش والدول التي بعد كدولة من أمية ودولة من العباس وأصبح الخلفاء سواء في بغداد أو في دمشق أو في القاهرة أو في الأندلس أصبحوا يتوزعون الثروات وأصبحوا يفتحون الدنيا ويتملكون ويعمرون الحدائق بفضل هذه الدعوة وهذا الدين وهذا الفجر الجديد الذي بعث به صلى الله عليه وسلم بينما هو صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام صاحب الرسالة يموت عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ شيئا ويوزع الغنام عن الناس عليه الصلاة والسلام فربه يعيده وعدا حسنا عندي يقول ولا خير لك من الأولى ثوابك ليس هنا الأجر الذي سوف نكافيك عليه ليس هذا مكانه الدار هذه دار منغصة الدار هذه دار قصيرة الدار أيام معجودة أنت لك عند الواحد يعني عند الله سبحانه وتعالى في جنات النعيم هناك ثواب ننتظر وللآخرة خير لك من الأولى يوم القيامة الدار الآخرة أفضل لك من الأولى الدنيا إن الدنيا قصيرة إن الدنيا مهما تنعم المتنعم فيها كم يتنعم ستين سنة سبعين مئة ثم ماذا يعني شيء يا أخوة ترى نهاية الموت لا نعيم شيء ترى أنك سوف تنتهي منه ترى لا ترار فيه ولا لذة له ولهذا الله عادل وللآخرة خير لك من الأولى وصحيح أنه, أنه صلى الله عليه وسلم سوف يكون أفضل الناس نعيما في الآخر عند الواحد الوحد فهو صاحب الوسيرة الدرجة العالية في الجنة التي لا تنبغي إلا العبد الوحد وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويأتي الخطاب والمتضمن القسم ليضفي على روح الرسول صلى الله عليه وسلم سكينه وامنا بعد ما خاف صلى الله عليه وسلم وبعد ما قلق وبعد ما اهتم انقطاع الوحي ولا سوف يعطيك ربك فترضى انها عطيه من الواحد الاحد والمعطي هو ربك وخالقك والهك ومتولي أمرك والمعنى والله الذي لا اله الا هو ل سوف يعطيك الله, يعطي الله عطاء ما سمع الناس مثله العطاء عند الواحد الأحد من المكانة من النعيم من قرة العين من التشريف بالشفاعة الكبرى من المقام المحمود من الحوض المورود من اللواء المعقود من, من كل ما لم يخطر على البال ولم يدر في الخيال لو سوف يعطيك ربك فترضى في بعض الآثار في حديث يرى أن صلى الله عليه وسلم قال والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار والله لا أرضى وأحد من أمتي في النار فسوف يرضيه ربه سبحانه وتعالى يعني يعطيك عضوطان إلى أن ترضى وإذا بلغ الإنسان لدرجة فضاء فإن هذه درجة النعيم ودرجة, قر ودرجة قرة العين ثم يذكره سبحانه وتعالى يذكر هذا الإنسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأيامه الأولى يذكره بطفولته ويذكره بفقره ويذكره أولا بأنه ما كان يعرف النبوة ولا كان يقرأ الكتاب ولا كان يعرف الدين الجديد الذي بعثه الله به سبحانه وتعالى حتى يكون أكثر شكرا لربه ولمولاه فيقول ألم يجدك يتيما فآوى نقف هنا ونعود إن شاء الله إليكم في مرحلة يتمه عليه الصلاة والسلام يقول له ربه ألم يجدك يتيما فآوى كان صلى الله عليه وسلم يتيما كان الذي قاد العالم هذا والذي أتا بمسيرة الحق والذي صنع احسن حضارة للإنسانية كان يتيما كان مزعزع كيان الوثنية وباني كيان الإنسانية ومحرر البشرية من العبودية لغير الله كان يتيما إن أفضل يتيم في العالم هو محمد عليه الصلاة والسلام إن أطهر يتيم وأنبى يتيم وأجل يتيم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وبالمناسبة يقول هذا عزاء لكل يتيم أيها الأيتام أيها الأيتام في العالم السلام عليكم أيها الأيتام في العالم تحية لكم أيها الأيتام في العالم ألم يكن لكم قدوة و أسوة أنه سمية أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما يا من فقد أباه أمة أو أباه أو أمة يا من أصبح يتيما بلا حلال الأبوة ولا حلال الأمومة ترى محمد صلى الله عليه وسلم كان يتيما اجعل في خلدك هذا أيها اليتيم ولذلك و experiences مع الأيتام عشان يمسح دموعهم ويمسح على رؤوسهم ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنا وكافر اليتيم تهاتين في الجنة قام صلى الله عليه وسلم بكفالة الأيتام لأنه صلى الله عليه وسلم أصلا بوعث يوصر المستضعفين ويرفع الصوت عن المضطهدين ويواسي المنكوبين وقام ويطعم الجاهين على الصلاة والسلام ويكفر الأيتام فهو يتيم فالله سبحانه وسلم يذكره يقول أنت لا تأسى ولا تقلك ترى الله سبحانه وتعالى رعاية الله لك من أول ما هو بس من, من نزول الوحي أو نزول رسالة ترى وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحواجه كلهن عمان ترى الرعاية معك من, من طفولتك بل من قبل ذلك في اختيار النساب واختيار البيت واختيار الأسرة فأنت خيار من خيار وأنت في من أحسن بلد ومن أجمع من أجل أسرة ومن أعظم قبيلة ومن أحسن عنصر ومن أطهر أب ومن أحسن أم فأنت ترى العناية معك أما كنت يثيما فعاوى ألم يجدك الله يثيما فعاوى فعاوىك وحماك ورعاك مات أبوه وأمه حامل به عليه الصلاة والسلام ف. حفظه رب سبحانه وتعالى حتى في الرضاة اختار له احسن مكان في باديث من يسعد وماتت امه فرعاه جده فهو يتنكز صلى في اليتم لكن الله معه عاواه وهذا اليتيم هو سوف يكون ابر انسان في العالم وهو سوف حتى يقول شوقي كفاك بالعلم في الامي معجزة في الجاهلية والتعديد في اليتم وقلت في قصيدة اخرى اتى اليتيم ابو الايتام أنهى اليتيم وابو الايتام قصته أحيا لأمته أنهى لأمته ما كان من يتم فهو اتى وهو أصدر يتيم صلى الله عليه وسلم ولكن انهى اليتيم الذي كانت تعيش الأمة كانت أمة يتيمة يتيمة في ذير التاريخ يتيمة على موائد الأمم يتيمة في, في, في محفل مهرجان الحياة فرفاع الله عليه وسلم واجعلها في المقدمة وجعلها الامة الخاتمة والامة الوسط والأمة الشاهدة والأمة المبتلة التي يبتليها الله ويبتلي بها والأمة العادلة فهذا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما يعني يبكي كما يبكي اليتيم ويتضور كما يتضور اليتيم وعاش الله عليه وسلم مأساه يوم فقد حنان الأب ثم ذهبت أمه وينتقل إلى جده ثم إلى عمه حتى يدربه رب على يعني تحمل المشاق وعلى الصبر في المواقف ولذلك عائشة صلى الله عليه وسلم وهو قوي الإرادة متماسكا شجاعا صعب همة لا يرهب الهول يكتحم صلى الله عليه وسلم المواقف حاربته الدنيا كل الدنيا فوقف وحده معه ربه يجابه الدنيا وانتصر في الأخير ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالم فهدع يعني ظالم لم يكن عندك كتاب ولا سنة فهداك بالرسالة وأنزل عليك الوحي ما كنت تتدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت عرف تصلي ما كنت عرف تزكي ولا تذكر ربك سبحانه وتعالى ما كنت عرف هذه الآيات المبينات الآن أفاض الله عليك من العلوم في هذا الكتاب في هذه السنة حتى يقول عليه الصلاة والسلام ألا إني أطيت القران مثله معنا يعني السنة فأصبح صلى الله عليه وسلم يقرأ القران من صدره وكان عميا لا يقرأ ولا يكتب ويقف صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي فيقرأ في النافلة سورة البقرة وآل عمران والنساء وأخذ صلى الله عليه وسلم يفتي الصحابة ويخبرهم بمسائل الغير وأخبار الجنة والنار ويخبرهم باليوم الآخر ويخبرهم بالعالم العلوي عالم الملائكة ويخبرهم بعالم الشياطين وعالم الجن وعالم السحب والمغيبات ويفتيهم صلى الله عليه وسلم في كل مسألة مسادة تشريع ويقوم صلى الله عليه وسلم يخطب الأمة والجماهير فإذا هو أخطب ويقود صلى الله عليه وسلم المعارك فإذا هو أعظم قائد في العالم وؤلفت في عقرية في القيادة كتب غربية شرقية ويأتي صلى الله عليه وسلم مع الأسرة فإذا هو أحسن أبو في العالم لأن الله علمه والله رباه والله سبحانه وتعالى تولي أمره ويأتي صلى الله عليه وسلم إلى ما سأل الدولة فينشي أحسن دولة في العالم فيكون صلى الله عليه وسلم هو إمامها وقائدها فسبحان الذي أعطاه حتى في مسائل الطهارة تجد عشرات الأحاديث في مسائل الحلم في مسائل الطلاق في مسائل الحظانة في العلاقات الدولية في مسائل المال في مسائل في مسائلة الحرب والسلم تجد عشرات الأحاديث من نبي معصوم لا ينطق عن الهوى فسبحان الذي وجده ظالم فهداه فأصبح الله عليه وسلم يفيض بالحكمة على أصحاب يسألونه عن أخبار غير ثم يأتي جبريم فيخبره يخبرهم صلى الله عليه وسلم عن عن أحكامهم التي التي تصلحهم تصلح أوضاعهم سواء في معتقدات في حديث التوحيد حديث العقيدة ونفي الشرك أو في حديث العبادة من الصلاة والصيام والصدق في الصلاة أكثر من 300 حديث في الحج أكثر من 300 حديث في أحكام حتى السواك حتى قضاء الحاجة حتى المسائل الخاصة الدقيقة في حياة الإنسان يفتي فيها صلى الله عليه وسلم ويخبرهم بها بشفافية بوضوح فهذا من العلم الذي, الذي يفاضه الله سبحانه وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ووجدك عائلا في كنت فقيرا في مكة كنت صاحب عائلة وكان صلى الله عليه وسلم متزوج وكان صلى الله عليه وسلم عنده أسرة وأنشى بيت عليه الصلاة والسلام وتزوج بخديجة ورزق منها أربع بنات وابن وعاش صلى الله عليه وسلم يعني يطلب الرزق مرة يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك وظائف ولم تكن في مكة مزارع وحدائق أناء وليس في انهار بلد قاحل جباله سوداء رب إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فعاش صلى الله عليه وسلم يطلب القوت يذهب إلى السوق يبيع يشتري أحيانا سافر مرة في التجارة صلى الله عليه وسلم يرعى صلى الله عليه وسلم الغنم حتى يقول الكفار ما لي هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق يقول كيف يكون الرسول أجل هو كان يبيع ويشتري معنا في السمن وفي البر وفي الابل وفي البقر والغنم ولا نصبح رسول هذا شوف اعتراض الجهل والسفه والغباء لابد ان يكون الرسول هكذا يعيش مع الناس يكون انسان يعرف امالهم وامال تطلعاته يعيش يعيش يعني الازمات التي يتعرضون لها يدرك إنسانيتهم حتى يعالج صلى الله عليه وسلم أو حتى يكون أسوة وقدوة لهم صلى الله عليه وسلم ولو كان ملكا كانوا قالوا ما نستطيع عصره ملك يعني لا نستطيع أن, أن, أن نقتدي به أو أن نقلده ونتبعه هو أوتي قدرات أعظم منه لأنه ملك لكن أراد الله لكم محمد صلى الله عليه وسلم لكم محمد صلى الله عليه وسلم إنسانا يعيش إنسانية الإنسان وبشرية البشر وهنا يقول وجدك عائلا فأغنى يعني كنت أنت فقيرا مملقا فعطاك الله سبحانه وتعالى من الغنى ووهبك من الكفاية وأعظم الغنى عنده صلى الله عليه وسلم غنى النفس فكأن الدنيا عنده عليه الصلاة والسلام يبيت بعض الليالي تقول عائسة كان يدخل الهلال بعد الهلال والله يعني قصد الشهر ينقضي ويتي شهر ما يوجد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعني ما عندهم شيء يطبخون كان عنده قالوا فما سيكون قال الاسود الماء والتمر ما عندهم الا تمر وعندهم ماء ما عندهم شيء اصلا لم يكن هناك انواع اللحوم ولا فواكه ولا مرطبات ولم يكن عندهم اصلا ثلاجه وفيها انواع المأكولات وانواع المشروبات ابدا كانوا ينتظر صلى الله عليه وسلم كثرة الخبز كان صلى الله عليه وسلم يبحث عن, عن حفنه من, من التمر الردي حتى الردي الدقل فلا يجدوا أحيانا كان يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام لكن كان غني النفس غني النفس ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الموهب ومن فتح عليه من فتوحات وما علمه من العلم وما عنده من الذكر والأنس بالله وحب الله سبحانه وتعالى فكان أوسع الناس صدرها وكان أكثرهم شرورا من وسوف يمر معنا كيف شرح الله صدره وكيف أغناه ربه بما أعطاه من النبوة وما أعطاه من العبودية فهذا الذي أعطاه سبحانه وتعالى وأغناه وكفاه فيقول له سبحانه وتعالى فأما اليتيم فلا تقهر فما دام أنك كنت يتيما وأنت عشت أو عشت يعني مرارة يتم وأنت يعني عشت تلك المشقة فإذا جاءك يتيم فلا تقهر ولا تظلمه ولا تبخش حقه ولا تهف عليه اليتيم بحاجة الجبر الخاطر اليتيم بحاجة ولذلك في العالم السلام أنشأ يوما يوم اليتيم وهو يوما عالمي أيضا اليتيم بحاجة إلى مناصرة بحاجة إلى من يمنحه حنانا بحاجة إلى من يقف معه فالله يذكره بهذا يقول أنت مررت بتلك المراحل فكما يقول أبو تمام إن الكرامة إذا ما أيسروا ذكروا من كان يعلفهم في الموصر الخشني وإن أولى الموالي أن تواسيه عند السرور الذي وساك في الحزن فهو يقول ما دام لكنت يتيما فإذا رأيت يتيما فلا تكهر اليتيم ولا تجر عليه بل يجر بالخاطرة وكن معه وأما السائل فلا تنهر الذي يأتيك سألك في مسألة فلا تزجره ولا تكبح في وجهه ولا تنتهره ولكن ألل له الخطاب إن وجدت ميسورا من العطاء فأعطيه والسائل هنا عند بعض المفسرين سائل العلم وسائل المال فإذا أتاك السائل فحاول أن تتلطف به فإن كان عندك علم فعلمه وإن لم يكن فاعتذر له بهدوء وإن كان عندك مال ويسأل مال فاعطي مالا أو اعتدل أو قول قولا ميسورا وليفتح الله وأبشر وإن شاء الله أن الله يسهل وأسأل الله أن يجعل لك خلف خير لكنك احمد الله أنك أنت لست نفس السائل هذا يعني في, في, في, في إمكان القدرة في أن الله يقدر عليك أن تكون أنت المحتاج وأنت المسكين وأنت الذي يطلب الرجال وأنت الذي يقصد الناس فأحمد الله أن الله أغنك فأصبحت مسؤولا لا سائلا ومقصودا إليه لا قاصدا فعليك إذا جاءك السائل أن ترده ردا جميلا إما بعطاء وإلا بتلام اللجن تحمد ربك سبحانه وتعالى وتذكر حاجة هذا المسكين وأنك سوف تكون في يوم الحوائج محتاج إلى كرم الله وإلى عطاء الله عز وجل فبمثل ما تعامل عباد الله يعاملك الله وذلك أتت النصوص بهذا يعني حتى يقال عف يعف عنك وسامح تسامح وجاء في الحديث الصحيح من ولي من أمر امتي شام فرفق اللهم من من امر امتي شام فرفق بين صرفق به ومن ولي من امر امتي شام فشك عليهم فشك عليه رواه مسلم وعند الترمذي من وله الله امرا من أمر امتي فاحتج دون حاجتهم وخلتهم وفقرن احتجب الله دون حاجتي وفقري وخلتي يوم القيامه فهنا يذكره ربه بان لا نهر السائل من ياتيك فعليك أن تحسن له وهنيئة للكرماء الأجواد الذين يفرحون بالسائل حتى يقول زهير تراه إذا ما جئتهم متهللا كأنك تعطيه الذي أن تسائله وفي بيت آخر لحد الشعراء وليس هذا النفس القصيدة يقول ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فلاتق الله سائله هؤلاء يعني أهل الكرم وأهل الجود وأما بنعمة ربك فحدث وذكر ربه أن يتحدث بنعم الله عليه وتحدث النعم على نوعين إظهارها كان يعني كما في حديث الحسن إن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته على عبده فإذا أنعم عليك سبحانه وتعالى فليره في لباسك في مسكنك في لباس أهلك في كرمك في طريقتك في المعاش لأنه إظهار لنعمة الله لأن بعض الناس جحود وكنود بعض الناس يعيش مملقا ولو كان يعني غنيا فيعطيه الله سبحانه ولكنه لعبادته المال ولشحه ولبخله تجاه تجده مملكا لا يصرف على نفسه ولا ينفق على أهله ولا يجود على الآخرين ولا تظهر عليه نعمة الله أبدا فهو في بؤس وفي, وفي فقر مدكع لأنه فقير القلب والتحدث بها بالنعم أيضا شكر الله عليها ونسبتها إلى الله سبحانه وتعالى وذكرها عندما لا يحسد يعني لأن بعض الناس حاسد ما ينبغي أنك تخبره بكل النعم لكن كمحب وتخبر أن الله أنعم علينا وأعطانا وحبانا ووسع علينا فهذا التحدث بنعمة الله وذكرها عند من يحبك ويحب لك الخير فإن هذا ما التحدث بنعمة الله وقالوا منها الشكر عليها شكر اللسان وشكر الجنان وشكر الأركان فهذا من الشكر الذي يثني الله سبحانه وتعالى أو الذي يثيب الله عبده سبحانه وتعالى هذا الشكر هذه تعاليم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في سورة الضحى بعدما عاد له قلبه وأنسه وأخبره ربه أنه ما وما قلاه وما ترك بل هو الكريم المحبب فقرة عين لرسولنا صلى الله عليه وسلم وصلاة الله وسلامه عليه والآن نقذ مع سورة الضحى بعدما نزلت بالأمن والسكينة والطمأنين على سيد الخلق عليه وسلم بعدما عاش صلى الله عليه وسلم خمسة عشر ليلة خمس عشرة ليلة مهموما مغموما حزينا لأن الوحي انقطع عنه صلى الله عليه وسلم الآن أتت وقفات للرسول عليه وسلم منها أن الله ما أبغضه وما ترك بل هو محبب مقرب عند ربه سبحانه وتعالى ويستفاد من ذلك أن الوحي سوف يتتابع وأن الخير الذي هو الرسالة سوف يستمر بإذن الله وأن النبوة لا تنقطع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن كيد الكائدين سوف يبطل لأنه في تلك الفترة شمت بالرسول الله عليه وسلم يعني أحيانا الكلمات الموجعة واخذ الحديث من الشائن ومن الحاسد مقلك حتى يقول أبو الطيف والعار مضضضم وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل فرسول الله عليه وسلم توجع من كلام هؤلاء يقولون ودعه عجوز الشام تتمرنا تقول الشيطان وتركه قلاه يظن, يعني يظن بعضهم أنه عنده يعني رفيق من السحر وكهن صانه الله عليه الصلاة والسلام فلما آتت هذه السورة سرت على صلى الله عليه وسلم وعاد له الفرح والبشر وذكره سبحانه وتعالى بالنعم التي عنده وأخبره سبحانه وتعالى أن الآخرة سوف تكون أحسن والعاقبة أحسن وأن النتيجة طيبة جدا. وأنه بإذن الواحد لأحد سوف يكون يوم القيامة أسعد الناس وسوف يكون أقرب الناس من رب الناس إلى درجة أنه في الصحيح أن اول من يفتح تفتح له الجنة هو سيد الخالق صلى الله عليه وسلم محمد بل صحف الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأقرعوا الباب فيقول خازن الجنة من؟ قلت محمد بن عبد الله قال بك أمرت أن لا أفتح لي أحد قبلك هذا يعني من النعيم الذي يقول سبحانه وتعالى وللآخرة الخير لك من الأولى منها أيضا المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الكبرى الله لا يفصل بين الناس يوم القيامة وقد اشتد بهم الكرب ودنث منهم الشمس وبلغ بهم الكرب المبرغ العظيم حتى يقوم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم المقام المحمود فيسجد تحت العرش ويفني على الله ويقدس ربه ويسبح مولاه فيقول له رو, رو ربه ارفع رأسك وسل توطر واشفع تشفع فهنا هذا من المقام المحمود الذي الآخرة خير له من الأولى على الصلاة والسلام منها الوسيلة وهي مقعد واحد درجة رفيعة في الجنة ما تنبغي إلا العبد واحد وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام فأتت الخيرات بعد هذا يعني انقطاع هذا بعد خمسة عشر اليوم الذي في كرب وهم وغم وانقطع الوحي وكان الوحي رب الرسول الله عليه وسلم مرة بالعتب مرة بذكر يعني بذكر ما أعطاه الله من النعم مرة بانتصار مرة بهزيمة يؤدف يؤد فيها أصحابهم ويؤدف فيها المسلمين مرة بكلمات من السلام من الله مرة بوخز من, من الأعدام وبكيد من الكائدين وحسد من الحاسدين ولكن المسيرة مستمرة القافلة ماشية الصبح هذا الجديد يشق العالم تماما وهناك تاتي العقبات و وي... صلى الله عليه وسلم ويتحدىها ويتقدم مع... يعني معه يعني قوه الله سبحانه وتعالى و, و... الله ونصر الله فيصل عليه الصلاه والسلام وتصور هذه اللحظة لحظه الايام الاولى في مكه يعني يعني الاحابين العقبات التي واجهت الكيد الذي وضع في في طريق عليه الصلاة والسلام الدعاية المشوهة المغرضة التي تريد أن تمسح سمعة رسول الله عليه وسلم من أنه شاعر ومن أنه كاهن ومن أنه كاذب عصانه الله من ذلك من أنه ساحر ومن أنه افترع على الله ومن أن به جنون إلى غير ذلك لكن استمر عليه الصلاة والسلام لم يقف وكان يتحدث الله عليه وسلم هؤلاء بالبرهان بالدليل وكان يذهب إليهم أفرادا وجماعات ويلقى الألاقي ولم يواجههم في تلك المرحلة ولم يؤمر بالجهاد إنما جهاد الحجة وجهاد البرهان لا يكرس الله عليه وسلم ولا كلما سمع مجتمعوا في نادي ذهب إلى ذلك النادي إذا كانوا في السوق أتى ودخل السوق وألقى خطبة عصمة يدعو إلى التوحيد إذا رأى رجلين يتناجين أتى وعرض جينه إذا أتى عربي ودخل مكة أو وافد أو مسافر وكلمه إذا مرت من امرأة دعاها إلى التوحيد إنه مكلف للإنس والجن إنه مرسول من علاية الربانية إلى البشر كل البشر فكان صلى الله عليه وسلم مرسولا من عند الله للملوك لأمراء للوزراء للعامة للنساء للرجال للأغنياء للفقراء للجميع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكان صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الدين ويذهب لا يترك فرصة إلا ويستغلوا صلى الله عليه وسلم ويستخدمه في الدعوة إلى المنهج الجديد وإلى الفجر الجديد للتوحيد الباري الذي بعث به صلى الله عليه وسلم فهنا طمنه ربه وسلاه مولاه وأثبت الله له أن الوحي سوف يستمر والنبوة إن شاء الله منتصر وهذا الذي حصل وأن العاقبة له وأن الآخرة أفضل ثم أقسم الله لو كما مرة ما أنه سوف يرضيه وهذا سوف يعطيك ربك فترضى هو أشمل خلاف لمن قال من فسرنا في الآخرة لا في الدنيا والآخرة ولذلك أعطى الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما أرضاه فأعطاه النصر والفتح المبين والتمكين وقهر أعداءه وأذر للمناوئين وانتصر نصرا مؤزرا ما سمع الدهر بمثله وفتح مكة عليه الصلاة والسلام ثم فتح أصحابه البلدان ومات عليه الصلاة والسلام وقد اجتمع الصحابة على الدين الجديد الخاتم وصل أبو بكر بالناس جماعة ورسول الله عليه وسلم يرى وينظر وعرف الناس هذا الإسلام ودخلوا في زرافات وحدانة ودخلوا في دين له أفواجا القبائل قبل موت صلى الله عليه وسلم بسنة تبايعه وتعاهده وتشد من أجره وانطلقت جوش الفتوح مهللة مكبرة تحمل راية الحب والأمن والإيمان والسلام إلى ربوع العالم وذهبت كتائب الفتوح إلى أن تشق الصين والسند إلى الهند والسند إلى أن تصل إلى سور الصين العظيم وذهبت كتائب أخرى مهللة مكبرة إلى الشمال إلى نهر صيحون وجيحون إلى الجمهوريات الإسلامية وذهبت كتاب أخرى مهللة مكبرة متوضئة عادلة تحمل الحب والإيمان والسلام إلى أن تصل إلى نهر الرائم في الغرب وذهبت كتاب أخرى مكبرة مهللة تحمل الإيمان والعدل والحب والسلام إلى جنوب إفريقيا وقامت دول إسلامية وحكم بالعدل وأذنت المآذن به أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقيمت حضارات لهذا الدين وفتحت الجامعات في مكة في المدينة في دمشق في بغداد في القاهرة في الحمراء في الزهراء في غرناطة في قرطبة صارت حضارة ما سمعنا مثلها ووقع مؤرخ العالم شهادات لهذا الدين الجديد مثل ما قال الفينسوف والمؤرخ الفرنسي المشهور جستاف لوبون ما عرف العالم العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام فهذه المسيرة التي أعطاه الله هي من الرضا ولا سوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله ما أرضاه من السكينة والأمن والانتصار وهو يرى صلى الله عليه وسلم أعداءه يهزمون ويسحقون أمامه وتمرغ أولوفهم أمامه أهل الكبرياء وأهل الطاغوت وأهل استبدال وأهل البغي وأهل الظلم يرىهم صلى الله عليه وسلم يشاهد مصارعهم حتى يؤلف بعض الفضلاء ملاعب الوثنية مصالع الوثنية مصالع هؤلاء عبدة الأسلام يرى صلى الله عليه وسلم الباطل ينكس الأمامه ويدخل صلى الله عليه وسلم فاتحا فاتحا مكة فاتحا فتحا فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أبوابها القشب تدبير معتصم بالله منتكم لله محتسم بالله مرتكبي رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لمصبي فهنا دخل صلى الله عليه فاتحا دخل منتصرا وهوة الأسلام لما هلل وكبر كان يكبر ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق فتهو الأسلام على وجوهها تخره من, من قاماتها وتسقط ذليل هي وأصحابها عند مواطن أحذية أحذية المنتصرين والفاتحين مع سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم وأين أبو جهل وإن أبو لهب وإن أمية من خلف وإن هبل واللات ومنات الثالث الأخرى وإن العزة ألا أين الذل سحقوا والله ذهبوا إلى الهاوية ذهبوا إلى مزبلة التاريخ ذهبوا إلى الخانة المنسية ذهبوا إلى الدمار وإلى النار وبقي دينه عليه الصلاة والسلام فهذا مما أرضاه الله به وفي أيضا أن الله سبحانه وتعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم التي وبالأطوار التي كان عليها في وقت الضعف في وقت اليتم وقت, وقت الفقر وقت الغلبة وبعد ذلك فإذا الله يأويه ويؤيده وينصر وينصره ويفتح له كنز الدنيا وتصبح الغنان تجبأ إليه صلى الله عليه وسلم ويوزعها في الفقراء والمساكين ولا يأخذ منها جرهما من واحدا وتصبح الجيوش كلها تكبر بحمد الله عز وجل ويصبح القضاء الإسلامي سائدا والحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى مطبقا في تلك الفترة بل لما يتولى عمر رضي الله عنه وأرضاه في تلك الفترة يرسل الجيوش فيحكمون بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويصبح الناس يرونهم يتوظون ويصدقون وينصحون فيدخلن في دين الله بلا, بلا كتال وأنا أقول لنا رسالة الإسلام لا تحتاج إلى دبابة يعني تحمل هذه الرسالة دبابة ولا صاروخ ولا بارود ولا نار ولا حرب أن يعني شرط آسيا فتح بدون بدون جوش بل أثبت المؤرخون الآن حتى من المعاصرين أنه لم يدخل هناك جيش فاتح في ماليزيا أو إندونيسيا أو تلك الجهات دخل في دين الله لأن التجار المسلمين الصادقين لما ذهبوا إلى هناك فرأى الناس وفائهم ورأوا عدلهم ورأوا إنصافهم وروا أمانتهم قالوا هذا الدين هذا صحيح الدين هذا لا يخرج الناس هذا ما يخرجهم إلا دينه صحيح فاعتنك أولئك الإسلام ولذلك نصيحتي للدعاء أو لمنتسبي للإسلام ألا يشوي صورة الدين اتقوا الله لا تشوي صورة الإسلام بأفعال رعنا بأفعال يبرأ منها الإسلام بأفعال نحن ندفع ثمن هذه الأفعال نحن الخاسرين في آخر المطار نحن نصبح الضحية بهذه الأفعال غير مسؤولة الأفعال الرعناء الأفعال التي لا يفعلها العاقل السوي جمّلوا سورة الإسلام وما أرسمناك إلا رحمة للعالمين ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعظمة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فهذا هو الدين الذي بعثه بإسلامه أتى ينتشر والحمد لله بالحكمة والمعظمة الحسنة ودخل الناس في دين الله أفواجه وأصبح الآن الدين الإسلامي وأكبر ديانة في العالم يعتلقه ما يقارب المليار ونصف المليار يتجهون إلى الكعبة كل يوم من مرات إلى مكة حيث ولد محمد صلى الله عليه وسلم حيث نبئ عليه الصلاة والسلام حيث قام الصراع العالمي بين التوحيد والإلحاد بين الإيمان والكفر بين الغي والرشد بين الحق والباطل وزعيم هذه الانتصار وهذا التوحيد وهذه الوحدة هو محمد صلى الله عليه وسلم إن المولد الأكبر ان الميلاد الأعظم للأمة هو ذات الفجر الجديد أعظم موقف ومشهد في تاريخنا هو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حدث وقع في العالم هو نبوة محمد عليه الصلاة والسلام كما ورد معنا في سورة عمى عن نبي العظيم أنت تعرف نبا عظم من مبعث رسول صلى الله عليه وسلم تظن الحرب العالمية أو الأولى أو الثانية هي أعظم خبر او زلزال سنامي أو بركان من البراكين أو حادث يعني من الانكلابات أو الثورات أعظم لا أعظم خبر في الدنيا مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ترتب على هذا البعث تغيير تاريخ وتغيير أمم وتغيير أحوال شعوب وتغيير في النفوس وتغيير في الأخلاق وتغيير في الطباع وتغيرهم في المنهج وتغيرهم في الحياة إن الزمان قد استدعى إن التاريخ قد تغير تماما إن الدهر قد يعني توقف يعني معجبا منصتا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم إن حركة الناس أو حركة الشعوب تأثرت بمبعث الرسول عليه وسلم ولذلك لا يوجد في الحركات ولا في الدعوات ولا في, في الأحداث العالمية أعظم حدثا مما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك الذين يكتبون في التاريخ الآن من حتى من غير المسلمين مثل ما يكالهارف المؤرخ الأمريكي جعل رسول الله عليه وسلم هو الشخصية الأولى في كتاب العظماء المئة لأن تأثيره صلى الله عليه وسلم الذي يتركه في الناس هو أعظم تأثير قد حضرنا متمر مثلا في اسطنبول قبل سنتين حضروا أكثر من أربعمائة عالم من علماء المسلمين من الأحناف من الشافعية من الحلابلة من المالكية من آسيا من إفريقيا من أوروبا من أستراليا من أمريكا كلهم يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يتبعونه كلهم يريد يظهر أنه الأكثر أنه الأكثر انتماء للرسول صلى الله عليه وسلم والأكثر حبا له والأكثر مدافعة عن سيرته صلى الله عليه وسلم فأي مجد هذا يذهب الإنسان إلى قاص الدنيا إلى سدني في أستراليا تسمع صوت الأذان ذهبنا إلى إلى أولايات في أمريكا وأوروبا نسمع جلجلة الأذان ذهبنا إلى جاكرتا والجبل هنا سمعنا الأذان يجلجل في كل مكان بهذا المبعث الجديد وهذا الفجر الجديد الذي بعث به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يوفقنا لإكتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يجعلنا من أتباعه الصادقين الخادمين لمبدأه المتبعين لمنهجه السائرين على سيرته المهتدين بهداه المستنين بسنته وإلى لقاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بالله فخذ فؤادي تجد أطرافه مزعال وألقه في رحاب الربع والنادي وضع قميصك يا قلبي على بصري يرتد Just yeah. مجنحة درى بنا حاضر الأقوام درى بنا حاضر الأقوام والبادئ